në malikant të avrketë sotos në shabit sotos në shabit Kona finnë? Kona finnë? Hadse mani? Sopo josën? عندي سؤال رقم كامل. تقدروا في كتب اللي ايه? اه فعلا كنا قلنا عندي سؤال. طيب اه يعني ايه سادي مش فائل? كنا بنقول حد عنده سؤال في في القضاء والقدر حد عنده سؤال في القضاء والقدر ادواتكم احنا كده خلاص يعني قربنا نخلص الكتاب ان شاء الله ماشي اتفضل كنت حاضر معانا المره اللي فاتت عليكم السلام ورحمه الله طيب ماشي يبقى سنه يقول في مراتب الإيمان العلم حاط علماً بما كان وما سيكون ولا غير ذلك هو لي جزء امان سبب الغيب أو سيكون فهل قول مثلاً لو كنت جيت بادري كنت خلصت بادري هل هذا عيباً يتمثمناً ما هو اللو ديت في حديث ان شاء الله كلام دي جاي معنا قدام يعني إنها النبي صلى الله عليه وسلم عن اللو يعني الصغر بالذات النبي صلى الله من ده عنها خد عن سؤال تلك السلام عليكم ورحمه الله معلش ان انت فصل من عندي هل حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال ولا نبدا على طول؟ توعى يا سامني طيب بيقول كم شعب الايمان قال الله تعالى ليس بدر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر وملائكته وكتبه ونبيه فان الايه بتعرفنا ما هو البر البر ليس ان تولوا وجوهكم للمشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتابي والنبيين واعطى المال على فيه ذوي القربه واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفرقاد واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعديم اذا احد وصابرين في الباسايه والضراء واحنا باس اولئك الذين صدقوا والالئك هم المرتقون يبقى اذا الله يعني حوالي مثلا 13 14 حاجه همت كل دولت من الايه البر <تصفيق> والبر هو الدين او هو الايمان تمام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع و60 وفي روايه بضع و70 شعبه فعلاها قول لا اله الا الله وادنها اماء قطه الاذى عن الطريق والحاء شعبته من الايمان طب الحديث ده اا فيه يعني عده فوائد منها ان الايمان هنا في الحديث فسره النبي صلى الله عليه وسلم او علمه النبي صلى الله عليه وسلم انه بضع وسبعون شعبه منها قول بدا قول قول لا اله الا الله ده قول ده بايه باللسان وعدناها ان تطرد الاذى عن الطريق دوت عمل الجوارح والحياء شعبه من الايمان دوت عمل القلب يبقى اذا الحديث باين ان الايمان ثلاث حاجات قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالقلب تمام فدي فايده مهمه جدا في الحديث عشان الناس اللي تقول ان ايه العمل ليس من الايمان زي المرجئه مثلا فبنرد عليهم بالحديث ده طب ما اماطه الاذان الطريق من الايمان دعامه الجوار والحياء دعامه القلب تمام بما فسره العلماء هذه الشعاب قلدها جماعه من شرح الحديث وصنفوا التصانيف فاجادوا وافادوا ولكن ليس ما مع... ليس معرفته تدا ادها شرط في الايمان بل يكفي الايمان بها جمله وهي لا تخرج عن كتابي والسنه فعلى العبد امتثال اوامريهما واجتناب نواهريهما وتصديق اخباريهما وقد استكمل شعب الايمان والذي عدوه حق حق كله من امور الايمان ولكن القطه بان هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج الى توقيف يعني مفيش حد ايه مفيش حديث قلنا دوت بعينه او هذه بعينه هي شعب دمان في حاجه عايز اسال عليها هو في درس في غرفه ثانيه بتاعه بتاع الشيخ ابو الحارس شغال دلوقتي حالا هو من امتى امتى الدرس بتاعه من 10:30 لحد امتى يعني انا انا كنتش اعرف يعني ان كده ارسله فلو حد فيكم يعرف يوصل له يبقى يعتذر له يعني ان احنا خدنا درس في ميعاده بنقول ان بينفسر على هذه الشراعه فقال لك ان في تفسيرات متعدده لكن لا احد يغزم ان هذه هي مراد النبي صلى الله عليه وسلم تمام بعد كده يقول اذكر خلاصة ما عدوه قال قد لقص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن <تصفيق> يبقى برضو رجعنا النفس إيه؟ ثلاث حاجات أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن اعمله قلب تشمل المعتقدات والنيات على 24 خصلة الايمان بالله يدخل فيه الايمان بذاته وصفاته وتوحيده بانه لا شريك له شيء وهو السميع البصير واعتقاد حدوث ما دونه يعني كل ما دونه مخلوق يعني والايمان بملائكته وكتبه ورسله وقدر خيره وشرره والايمان باليوم الاخر ويدخل فيه المساله في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتكبر والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والصبر ويدخل فيه توكيل الكبير ورحمة الصغير وترك التكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب يبقى اذا بيقول لك على بعض الاعمال اللي هي من اعمال القلب التي تدخل في الايمان بعد كده بيقول واعمال اللسان وتشمل على سبع صفات التلفظ بالتوحيد وتلاوه القران وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو تمام واعمال البدن وتشمل على 38 خصله منها ما يتعلق بالاعيان وقال لك شويه ويتعلق بالاتباع وبعدين ما يتعلق بالعامه وقال لك على بعض الخصائص يبقى اذا الخلاصه يعني ان الحافظ ابن حجر في الفتح جاب في شرح الحديث مجموعه من الخصائص هذه الخصال هي من الايمان ولا شك لكن ان هي ال بضع ستون التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم او عنى النبي صلى الله عليه وسلم ده لا يجزم به احد الا بتوقيف بحديث وما عندناش الحديث دوت فده مجرد اجتهاد الاهل الاول وطبعا ايه غيرهم من العلماء قد حاول ان يصنف في مساله ما هي شعب الايمان زي شعب الايمان للبيهقي وغيره وغيره يعني يبقى <تصفيق> احنا خلصنا كده احنا عندنا الكتاب زي ما انتم لو انتم فاكرين كتاب 200 سؤال وجواب في الاسلام بدا بتعريف الاسلام تعريف ما هو الدين وبعدين قال لك ان جاب حديثنا جبريل الان الدين بينقسم بلا السلام وايمان واحسان والاسلام عرفه القادم الخمسة وشرحناهم وبعدين الايمان بالأرقان بالأرقان الستة الايمان عرفه بالاقم الايمان بلا عركان ال 3 با الامان بلاله والاملاقيتيه والاملايعط biếtه وال aide والاب دعاء والقدر خيري وشره خاشنا tänط polítп والاملايكا والكتب والرسل الابyr وكده نتهbla compassion انه كده تنه التعليئ من الاولان من الكتاب ويمتكون المتحمنا عليه نحن جميل انا بدأنا مرا انها قالت النص القاعدة اللي هو الركن السادس من اركان الايمان وخلصناه تماما برضه دلوقتي هيبدا في الاحسان الاحسان كلمه ونص يعني هما تقريبا سؤالين ويبقى خلصنا كده الايه الاسلام والايمان والاحسان هيبدا بقى في ضد الايمان وهو الكفر وهيبدا يتكلم عنه فبيقول لك ما دل الاحسان من الكتاب وصلنا قال ادلته كثيره كقوله عز وجل واحسنوا ان الله يحب المحسنين وقوله ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى وقوله للذين احسنوا حسنا وزياده الى غير ذلك يبقى كل ذلك هو من ايه ادله الاحسان وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء تمام بعد كده بيقول ما هو الاحسان في العباده قال فصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لن تكن تراه فإنه يراك فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين أعلى هما عبادة الله كأنك تراه وهذا مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه باو ان يتنور القلب بالايمان وتنفذ البصيره في العرفان حتى يصير حتى يصير الغيب كالعيان وهذا هو حقيقه مقام الاحسان الثاني مقام المراقبه يبقى اذا بنقول الاحسان مرتين المرتبه الاولى وهي المشاهده كانك ترى الله عز وجل تراه بقلبك ويعني الموضوع دوت يعني طبعا لن يرى الله احد في الدنيا ولكن المساله كلها هي ان انت تشاهد بقلبك اثار افعال الله عز وجل وصفاته في الكون يبقى ده مقام المشاهده وده الاعلى ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى بالمرتبه الثانيه بقى فانه يراك كمراقبه بقى والثاني مقام المراقبه المراقبه وهو ان يعمل العبد على استحضار مشاهده الله اياه وطلعه عليه وقربه منه فاذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى لان استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات الى غير الله تعالى وارادته بالعمل ويتفاوت اهل المقامين بحسب نفوذ البصائر نسال الله ان ينور بصائرنا كده خلص ايه الإسلام والإيمان والإحسان هي دا بيقول لك ما هو ضد الإيمان قال ضد الإيمان الكفر وهو أصل وشعب كما أن الإيمان أصل له شعب وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان يبا إذن خذوا بالكم بقى النقطة دي هو كلام دي احنا قبل كده إن الإيمان له أصل لو تفتكروا في السؤال بتاع شروط لا اله الا الله قلنا ان فيه انتفاع وفيه سماع ما نجتمع فيه اصل الايمان تمام كان له اصل الانتفاع وهو النجاه من الخلود في النار صح كده فاكرين ولا مش معايا معايا تمام فاذا هو بيقول لك ان الكفر ايضا له اصل وله شعب فكما ان فكما ان الايمان اصل كما ان الايمان اصل له شعب وقد عرفتم ما تقدم ان اصل الايمان هو التصديق الاذعاني المستلزم للانقياد بالطاعه فالكفر اصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان فالطاعات كلها من شعب الايمان وقد سمي او سمي في النصوص كثيرا منها ايمانا كما قدمنا والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سمي في النصوص كثيرا منها كفرا كما سيأتي فاذا عرفت هذا عرفت ان الكفر كفرا كفر اكبر يخرج من الايمان بالكليه وهو الكفر الاعتقادي المنافي لقول القلب وعمله او لاحدهما وكفر اصغر ينافي كمال الايمان ولا ينافي مطلقه وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك يبقى اذا بيقول لك ان الكفر في كفر اعتقادي وهو اكبر وكفر عملي وهو اصغر اه قلو بقى لكم هنا حتة جميلة جدا وهيجيلها ان شاء الله اه بس عشان ما نتأخرش عليها افتحوا السؤال رقم 169 السؤال رقم 169 معايا بيقول ايه في السؤال رقم 169 قلو بقى لكم عشان بس ايه ما حدش يختلط عليه المسألة هو بيقول ان فيه كفر اعتقاضي اكبر وكفر عملي اصغر فلقول في السؤال رقم 169 اذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانه بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الاصغر بالعملي خد بالك النقطه دي يبقى انا عايز اقول لك ايه عايز اقول لك ان هو في السؤال 161 اللي معانا قال ان في كفر اعتقادي اكبر وكفر عملي اصغر رجع تاني في سؤال 160 قال لك لا مش كل كفر عملي اصغر في كفر عملي اكبر ازاي قال اعلم ان هذه الاربع وما شاكلها ليست من الكفر العملي الا من جهه كونها واقعه بعمل الجوارح فيما يظهر للناس ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب ولكنها لا تقع الا مع ذهاب عمل القلب من نيته واخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها اي مع هذه الاعمال شيء من ذلك فهي وان كانت عمليه في الظاهر فانها مستلزمه للكفر الاعتقادي ولابد ولم تكن هذه لتقع الا من منافق مارق او معاند مارد وهل حمل المنافقين في غزوه تبوك على ان قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهم بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا انما كنا نخوض ونلعب قال الله تعالى قل اب لله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ونحن المعرف الكفر الاصغر بالعمل المطلق يعني مش كفر عملي فقط بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله يعني ايه الكلام ده يعني بيقولك... احنا بيقول لك احنا بنقول فعلا ان كفر العملي اصغر بس مش كل كفر عملي اصغر في كفر عملي محض يعني عملي محض يعني بالجروح فقط ما عوش اي اعتقاد قلبي خالص تمام آه يعني هو الكلام بتاع الاخت الاولى يعني إيه... ايه قريب من الصح بس مش هو ده الصح مش لو العمل اتصل بالاعتقاد قل بيبقى اكبر لا مش كده لا هو احنا لو في اعتقاد خلاص جزمنا بان ده اكبر خلاص تمام لكن هناك من الاعمال من الاعمال ما يستلزم الاعتقاد يعني هو لا يقع الا باعتقاد يعني مش مش ممكن احيانا يبقى مع اكبر وممكن احيانا اخرى ميبقاش مع اعتقادي يبقى اصغر لا هناك من الاعمال ما لا يمكن ان تقع ابدا إلا مع اعتقاد. زي السجود للصنم كده اللي هو جابها دي. والاستهانة بالمصحف لا يمكن. وسب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن تقع إلا إذا كان معها اعتقاد. هنقول لها تاني. يعني هو في السؤال 161 بيقول إنه كفر الاعتقادي كفر أكبر مخرج عن الملة. تمام? والكفر العملي أصغر غير مخرج عن الملة. ورجع تاني وضح في سؤال 161 وقال ليس كل كفر عملي اصغر ازاي قال لك ان في بعض الاعمال الكفريه لا تقع الا مع اعتقاد ساعتها هي اعتقاد هي كفرها كفر اكبر مش اصغر زي ايه قالك زي سجود للصنم مش هيجي واحد يسجد لصنم وبعد ما يسجد للصنم جاي يخلص اقوم جاي ساله ايه انت بتعتقد ان الصنم ده يستحق العباده ولا ما بتعتقدش انت بتعتقد ان الله عز وجل هو المستحق للعباده ولا لا فلو قال لي اه ربنا هو المستحق للعباده وانا ما بعظمش الصنم يبقى اصغر وقال لي لا بعتقد الاكبر لا ده هو مجرد انه سجد خلاص انتهت طالما صرف العباده لغير الله فقد اشرك مش محتاجه بقى ان انا اشوف اعتقاده ايه واضح الحته دي خدوا بالكم النقطه دي مهمه جدا لان في ناس في ناس ااا آآ فرقت بين اعمال وبين اعمال اخرى وهي اكبر هو بيقول في سؤال مش فاكر هو شرك ولا كفر اشرك ولا كفر هو الشرك والكفر في الاخر هنقول معنهم واحد الشرك والكفر معنهم واحد ازاي هما في الاصل اللغوي لهما مش معنهم واحد الشرك معناه ان يعبد مع الله غيره ان يعبد مع الله غيره والكفر هو التغطيه تغطيه الايمان تمام لكن في الخلاصه بتلاقي كل شرك كفر وكل كفر شرك ليه لان المشرك كافر لانه لم يعبد الله العباده التي امره بها فذهب عنه اسم الايمان والكافر مشرك لانه اطع الشيطان في عباده غير الله تمام الخلاصه يعني ان عند التحقيق كل شرك كفر وكل كفر شرك وان كان معنهم اللغوي مش واحد الشاهد احنا كنا بنقول ان كنا بنراجع بيقول ان الذهاب للساحر لو معاه تصديق معاهوش تصديق يعني هو مش ده المثال بالظبط بس هو فعلا ساخر حسب الاعتقاد وهاتي معانا ان شاء الله دلوقتي لا اللي انا عايز اوضحه في هذه النقطه ان في اعمال سماها الشرع شركا او كفرا وهي كفر اكبر حتى لو لم يصرح بالاعتقاد هناك اعمال هي شرك اكبر او كفر اكبر ولو لم يصرح بالاعتقاد مجرد فعلها شركة اكبر تمام هي دي اللي شيخ اصدق عليه ان مش كل عمل هدور هل مع اعتقاد ولا معهوش اعتقاد لا هناك من الافعال ما اذا فعلها العبد صار كافرا حتى ولو لم يصرح بالاعتقاد مثل السجود للصلم ايه بالضبط ما هو المسال اللي اجيبه في الايه في الكتاب السجود للصلم واهانة المصحف وسب النبي صلى الله عليه وسلم اه في حاجات ممكن ما تبقاش واضحه فعلا ويختلف فيها فعل العلماء ممكن لكن في حاجات واضحه يعني الموضوع ممكن فعلا بعض العلماء يقول ده كفر وبعضهم يقول لا مش كفر بس هو الشاهد الخلاصه القاعده اللي هو عايز يصلها ان ما يجيش حد يستدل بالتقسيم ان الكفر العملي اكبر والكفر الكفر الاعتقادي اكبر والكفر العملي اصغر ويستدل بهذا التقسيم على بعض الاعمال ويقول انها كفر اصغر مع انها مستلزمه لا تقاد يعني مثلا مثال واضح جدا ومثال مثلا من الامثله الشائعه جدا جدا جدا في هذه المساله وهي من المسائل اللي واضح فيها نزاع جدا مساله الحكم بغير ما انزل الله تمام قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلاء هم الكافرون تمام هضرب لكم مثال قبلها يوضح القضيه ازاي عندنا مثلا دلوقتي حالا لو جه انسان تمام وبنى مسجد في بلد احنا هنقول اهو انسان بنى بلد بنى في بلد مسجد ودع الناس الى عباده الله عز وجل في هذا المسجد كويس جه انسان اخر مشرك كافر وبنى معبد تمام المعبد ده في صنم الدرجه الاولى من درجات اه احنا هنوضع كذا درجه واحسبكم انتم تقولوا الحكم ايه يعني جه واحد قال والله يا جماعه الصلاه بالصنم جائزه ولكن الفرض الذي يجب ان نفعله هو الصلاه لله في المسجد لكن اللي هيصلي في المعبد للصنم مفيش مشكله مسلم برده ده ايه حكومه ايه ده ده مسلم ولا كافر معلنا احنا من قصة بقى الحجة دي احنا على هل الفعل كفر ولا مش كفر بالضبط قضى كافر لانه لم ينفي العباد عن غير الله تعالى كم كلام مصدوط جدا يبقى اذا ده ملوش دعوا بقى في دولة تكون الشريعة ما تكون الشريعة ده واحد بيقول يجوز الصلاة لغير الله ده الكلمة دي كفر ولا مش كفر الكلمة دي كفر وهذا الرجل الكافر طبعا انه يعين بعينه ده محتاج اقامه الحجه زي ما اخونا ابن راجب قال بس طبعا احنا ما بنتكلمش وقت على اقامه الحجه احنا بنتكلم هذا الفعل حكمه ايه ده رقم 1 طلع كفر وبعد كده هذا الراجل كافر ولا مش كافر نبدا نشوف قامت عليه الحجه ام لم تقم عليه الحجه تمام بس اهم حاجه الاول نشوف الفعل ده حكمه ايه في الشريعه عندنا ده حكم انه هو كافر ليه لانه لم ينف العباده عن غير الله تعالى او الادق في العباره نقول لانه استحل عباده غير الله يبقى ده رقم 1 رقم 2 واحد جه قال والله يا جماعه المهم انك تصلي مش هتفرق بقى والله تصلي من صنم تصلي لله المهم تصلي وخلاص تمام الاثنين زي بعض بس المهم تصلي ده ايه هذا الكلام كفر ولا ايمان ده ايبن كفر طب ايه نوع الكفر اللي هو قام بيه الكفر ده اسمه كفر التسويه سوى بين عباده الله وبين عباده غير الله بماذا الفعل ايه كفر اه يعني رايل دي وقال يا جماعه الصلاه فرض و مهمه بس صلاه لله زي الصلاه لغير الله المهم ان يبقى فيه صلاه وخلاص لان الصلاه دي بتطهر القلب والنفس ومش هتفرق بقى اتصلي لمين المهم اتصل لاجل الطهاره ولا ايه والكلام ده يعني اي كلام هذا اعتقاد ده اسمه كفر ايه التسويه يبقى الاولاني كان كفر ايه الاستحلال الثاني كان كفر التسويه ماشي يا شباب طيب جه واحد تاني بقى الموضوع ان مفيش حاجه اصلا اسمها صلاه لله مش حاجه اصلا اسمها صلاه لله الصلاه للصنم وبس ده يبقى ايه بقى كفر ولا ايمان واضحة دي يبقى ده برضو اذا كفر يبقى اذا احنا عندنا الوقت قلنا فيه كفر الاستخلال واحد استحل الصلاة لغير الله واحد سوى عبادة الله بيعبادة غيره وده كفر ايضا واحد جحد عبادة الله اخر واحد اقول لكم بقى واحد قال الصلاة لله كويسة لكن الافضل منها الصلاة للصنم ده يبقى ايه ايضا كفر تمام ده اسمه كفر التفضيل التفضيل انا بقول لكم التفضيل لان هنتساموا ليه دلوقتي يبقى اذا حتى الان احنا قلنا اربع انواع من الكفر استحلال تسويه جهود تفضيل كويس كده دون اربع اشياء ان خامس بقى واحد قال والله يا جماعه الصلاه لله فرض الصلاه لله فرض وهي الافضل ولا يساعدني ان اصلي لغير الله تمام وافل كل المساجد واكبر الناس كلها انها تصلي للصنم والذي يصل لله يعاقب ده يبقى ايه ده ليس كفر وفقط ده اكثرهم كفرا ألزم الناس بالصلاة لغير الله قال الصلاة لله هي الأصح والأفضل وهي الملزمة ولا يسعني ان اتركها واعمل ايه بقى وامهمل كل المساجد واجبر الناس كلها على الصلاه للصلم ومن لم يصلي للصنم يعاقب تمام واضحه دي هذه الخمس انسابه بالظبط هي نفس الكلام اللي عندنا بالظبط في مساله ان تحاكم الى شريعه الله عز وجل قال الله عز وجل ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ان الحكم الا لله الاخير اسمه الالزام احنا هنقول الكلام ده كله ثاني دلوقتي هنقوله بقى في مساله الحكم قال الله عز وجل ان الحكم الا لله امر الا المتبادر الى ازاي اه ما هي رساله تحكيم القوانين مكتوب ايه? واداب الغرفة? ايه المهم يعني ان اه الرسالة تحكم القوانين فعلا يكتبع المسألة دي. ايه شاهد? فعادة تلاقيه رابط القائد يطلع على حاجة. اهوه ماشي. الخلاصة يعني همقول ان ماشي. اه الخلاصة نحن نقول ان الراجل الاخير ده هلزم. الله عز جل قال ان الحكم الا الله امر الا التبضر الى الزين تقول امر الا تتحاكم الا لله ان الحكم الا الا امر الا تتحاكم الا لله لكن الله عز جل قال ان الحكم الا الا امر الا تعبدوا الا اياه ليبين للجميع ان التحاكم الى الله عباده وان الحكم بما انزل الله فرض فرض ومع وضده الكفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فولئك هم الكافرون تعال بقى نشوف الأنواع اللي معنا دي بالضبط في مسألة التحاكم هي نفس الكلام بالضبط إيه الفرق بين الصلاة وبين التحاكم إلى شارعة الله ما فيش أي فرق كلاهما عبادة صرفوها لغير الله شرك كلاهما عبادة صرفوها لغير الله شرك استحلال أن يحكم بغير ما أنزل الله شركم بالتساق واحد قال شريعه الله حق وملزمه لكن يجوز ان احكم بغير ما انزل الله في التشريع العام انه يشرع كده ان الزنا لا يعاقب عليه قانون ان ان السرقه ليس بيد كويس ان يستحل ذلك ده كفر بلا نزاع تمام النقطه الثانيه التسويه هنجي لها دلوقتي دي النقطه الاولى الاستحلال انه استحل ان يحكم بغير ما انزل الله هي سوى بين شريعه الله عز وجل وبين القوانين الوضعيه او الدستور الوضعي هذا ايضا كفر كفر اكبر هو نفس التسوية بالضبط زي اللي قالك في الصلاة لله زي الصلاة والصنم في صلاة وخلاص او ده بالضبط زي اللي قال ما انزل الله كلب ستير الوضعية المهم ان يبقى فيه قانون يحكم الناس وخلاص هي نفس كلام بالضبط سوى بين شريعة الله وبين غيره وهذا من يصرخ في النار يوم القيامة قطى الله ان كنا لفي ضلال مبين اذن نسويكم برب العالمين فشاهد ان التسويه كفر الثالث واحد قال لا اصلا مفيش حاجه اسمها شريعه ده القوانين الشريعه اللي كانت ايام النبي صلى الله عليه وسلم دي امثله جه حد على شريعه طلعز قال مفيش شريعه يعني النقاش عشان تحط قوانين عامه في في الشريعه الاسلاميه من الحريه والمساواه ومش عارف ايه وكلام زي كده ده كفر بالله زجل ولا اساس في الدين ولا دين في السياسه مثلا او فصل الدين عن الدوله كالعلمانيه ده كفر كل هذه الاشياء بقول لكم عليها دي محل اتفاق مش دي اللي فيها الخلاف ولا دي اللي فيها نفس اتكلمت فيها اصلا الاستحلال التسويق الجحود رابع واحده التفضيل واحد قال ان الدساتير الوضعيه افضل من شريعه الله عز وجل لان دي شريعة بقالها الف واربعمائة سنة زيح الجمل كده ما كان بيقول ايه ده ربنا ما تكلمش بقالها الف واربعمائة سنة ولا عزب الله ده كلام كفر فان يقول ان دفتر الوضعية ديت افضل من شريعة الله التي انزلت من الف واربعمائة سنة هذا ايضا كفر يبقى دول اربع انواع من الكفر من في شو مكلام بقى الاستخلال التسوية الجهود التفضيل دول اربع اشياء اجمع العلماء على انه كفر في التحاكم بغير ما انزل الله نيجي بقى للنوع الخامس وده اللي فيه ناس اشتبه عليهم في الكلام ده اه طبعا على انه كفر فصل دين عن دوله كفر فهو بقى اذا كان ب بي بيفصلوا تفضيلا ام بيفصلوا استحلالا بيفصلوا بيفصلوا جحودا على اختلافهم يعني بس هي كفر ايه انت كنت قايل لي رساله بتاعه تحكيم القوانين تمام المهم الشاهد النور الخامس جزاكم الله خير النور الخامس وهو الالتزام في التشريع العام اللي هو انا قلت لكم عليه قبل كده في المثال ايه ان واحد قفل كل المساجد واجبر الناس كلها انها تصلي للصنم واللي يصلي لا يعاقب هو ده بالظبط هو الالزام كده بالظبط ان واحد بيقفل كل المحاكم الشرعيه وبيجبر الناس على التحاكم للدستور الوضعيه ومن يتحكم الى الشريعه يعاقب ده كفر ولا مش كفر قال الشيخ محمد ابراهيم في رساله تحكيم القوانين هو اعظم هذه الانواع واشدها معاده لله ورسوله او كما قال قال هو من اعظم من اعظم الكفر هذا الناوه انه مش بس يستحل او يجحد او ما لا ذلك بل يلزم غيره على التحاكم الى قانون وضعي ويعاقب من يتحاكم الى شريعه الله فهذا اعظم الكفر طبعا جه ناس بقى في الفتره الاخيره الناس اللي جايه بتقول بقى بايه ولات الامور وعالم جواز الخروج عليهم والكلام الفارغ ده كانوا بيقولوا ايه ده كانوا بيقولوا ان ده كفر عملي وليس كفر اعتقادي شوف السؤال دخلنا فين بقى لذلك انا ليه تاكيد قوي على السؤال ده وحبيتكم تفهموكوا كويس جدا عشان ما يضحكش عليكم حد يجي ويقول لكم ايه والله العلاء بيقولوا ان الكفر الاعتقادي اكبر وده كفر عملي يبقى اصغر يا حلاوتك ايه الجمال ده لا طبعا القبايه كلها ما فيش حاجه اسمها شويه شويه اتفق مننا بعض الكتاب وتكثرون الربع وبعدين هو اصلا لم يؤصل ان الحكم لله لم يؤصل ان الحكم لله ابتداء يعني الـ الـ الـ الامام الهضبي عليه رحمه الله لما جم حطوا القانون الفرنسي ده عندنا في مصر وعملوا مناظره بين السنهوري سنهوري ده كان هو اللي وضع القانون الفرنسي وده كان يعني فقيه الفقهاء الدستوريين في مصر يعني وعملوا بينه مناظره وبين كل الاسلاميين تمام وقال لهم انتوا بتقولوا ان ده حكم غير ما انزله وده كفر قال, له قال لهم انا هجيب القانون بتاعنا الفرنسي ده كله اللي انا عايز اطبقه ده وهات لي اي نقطه فيه وانا اثبت لك ان لها سند من القانون الاسلامي او من الشريعه الاسلاميه وفانا جيه صنهوري وجيه كل الاسلاميين وقعد قدامه كل واحد يجي يقول له ايه والله ده ايه ده مش عارف العقوبة الفرانية ده مش موجودة في الشارع الاسلامي يقول لأ ده ده موجودة في الاباضية لا ده ده موجودة عند الشيعة الاسنعشرية لا ده ده موجودة في مذهب الحنفي في رواية مش عارف تهين وهكذا وطلع لهم فعلا كل القوانين دي ليها ناس من الفقهاء قالوا بيها في زمن من ازمنا فلان كان بدور على الهوبي دي رد عليه رد بسيط جدا قال له ما هي المخالفه هو السنهوري بيساله يعني قال له ما هي المخالفه اللي في اللي في القانون الفرنسي اللي انت بتقول انها مخالفه للشريعه قال له ما فيش قال له زي ما فيش ومانتزعلان ليه قال له اصل اولا انك تحكم بشرع الله ثم ناتي الى كل ماده نشوفها مطابقه للشريعه ولا لا انت لو حكمت اصلا بأحكام الشريعة بس مش عشان هي الشريعة ولكن تشيفني فالمصلحة ده كفر انت بتحكم للشريعة لان هي شريعة الله لانها هي بأن الحكم يبين أنزل الله فرض ده رقم واحد لكن انت عجبت حتة من الشريعة امتحطتها وعجبت حتة من قولون فرنسي امتحطتها ايه فين الحكم يبين أنزل الله هين فالشاهد ان الإنسان دوات هي ناس بقى طلعت كتب وعملت مؤلفات في السين الأخيرة بقى واقول لك ايه والله ده الحكم بما انزل الله بغير ما انزل الله دوت كفر عملي فاذا هو اصغر فيبقى اذا اللي بيعمله مش كافر ويبقى هذا حكم ليس طغوتي ويبقى اذا دولي امر ولا يجوز الخروج عليه والبرادعي واللي ترشح او صدر في اسم مبارك يبقى خارجي يجوز قتله واللي ترشح حتى صدر في الانتخابات يبقى خارجي يجوز قتله بل بعضهم غالة لدرجة زي لو شفت الكوصي كده وسمككوصي وصل لدرجة انه يقول لو حكم كافر بغير ما انزل الله يجب تعطو حاجة يعني كمة المسخرة يا نا كلام يعني ليس من الدين في شيء حاجة عجب بالله ايه المهم الشيء دي انا اللي كنا عايزين نوصله في القصة دي ان نبقى فاهمين ان ايه مفيش حاجة اسمها حكم ان كفر عملي اصغر وكفر اعتقادي اكبر دي باطلاق لا ده كلام اغلبيه يعني غالب ان الكفر العملي اصغر وغالب الكفر الاعتقادي اكبر والله دي يعني مش هي المشكله يعني هي المشكله كان الكلام ده موجود انا على نفسي يعني كنت في لهم عك كلمت عنه قبل كده من قبل ما مبارك يمشي والناس دي مشايخنا كلهم بيتكلموا عنه من سنين بس كنا احنا بقى ان احنا ما بنفعش عارفين المشايخ مين ونسبهم لمين دي مشكله دي مشكله فعلا ان كان كتير من الدعاه بيخاف يتعرض لهذه القضايا حتى لا تقف دعوته وهو كان بيوازن بين المصلحه والمفسده فبيرى ان هو يسكت عشان الدعوه تمر ودي وجهه نظره يعني احنا لا نتفق معه فيها يعني بس هي دي وجهه نظره لكن طبعا ولا شك ان اصلا اذا ضيعت انت بنفسك يعني اذا كنت ال... اللي ضيعت معاني العقيدة عند الناس يبقى انت مصلحت ايه اللي من وراها يعني وان كان هو متأول يعني في كل حال وهو مجتهد يعني اه كتاب منوط الرحمن عمه واتمنع ولا حاجة كتاب منوط الرحمن موجود في المكتبات طول عمره ما اتمنعش قبل كده خلص يعني يمكن اتمانع في فترة ورجع يعني بس هو موجود على طول وهو حتى هو وقت اه اه اتمنع امتى ده? عندكم فين? في مصر اينا? با امتى ده? سنة كم? سنة كم اكتران ده? غريبه جدا يعني مع ان الكتاب سبحان الله يعني عندنا خنافس المنصوره وما تمنعش ابدا ولا كده موجود وموجود شروحاته ونزل له كذا شرح بعد كده المهم مش هاد يعني كتاب المنه كتاب من الكتب اللي اتعرضت للقضيه ديت في كتاب قوي جدا برده في المساله ديت لو انتم عايزين تغروا فيها اكتر كتاب اسمه كتاب للشيخ الشيخ قال محمود الشيخ قال محمود اه, اه اعرف طبعا كتاب المنه شيخ ياسر ده شيخ ياسر شيخي طبعا يعني الكتاب المنه طبعا وفي كتاب الشيخ قال محمود من السعوديه وهو له موقع اسمه موقع الشيخ المحمود اسمه كتاب الحكم بغير ما انزل الله الكتاب ده قوي جدا جدا جدا في هذه المساله وجايب كل الشبهات والردود عليها والكتاب ده من قبل يعني مساله الثوره والكلام ده الكتاب ده كان في معرض الكتاب اللي فات مش اللي فات ده اللي قبله يعني مش شهر 2 اللي فات ده اللي قبله اللي بقى له سنه يعني تمام سوف اطلع بركياتو مهلش كان الان التفصل عندي ايه مشكلة او اللي حاجة؟ طيب احنا كنا وقفنا فين؟ احنا لجينا بقى الكتاب اللي ما نسفعش الدخول عادي يعني يسمع تسجيل او يسمع بس المباشر فبنقول ان عندنا الكفر اعتقادي اكبر وعملي اصغر تمام هنبدا بقى نقرا من سؤال 162 بيقول بيين كيفيات منافاه الكفر للتقاد الايماني بالكليه وافصل ما اجملته في ازالته اياه بيقول قد قدمنا لك ان الايمان قول وعمل خدوا بالكوا الحته دي مهمه جدا انتوا الورق اللي المره اللي فاتت انتوا رفعته معاكم دلوقتي يا شباب الورق يا ريت حد يجيب لنا كده اللينك بتاعه تاني عشان اللي ما ينزلوش ينزلو طيب يا ريت حد يجيب لنا اللينك كده عشان الناس اللي مش معه الورق انا سمع كلام عجيب كده بيقول ايه؟ في حد بيقول مبارك كفر بالاجماع؟ لا لأ طبعا لأ لا طبعا ليس الكافر بالاجماع بدنيا لا حد شعل كده هو فاعل الكفر لكن هل هو كافر واقامت عليه حجة ام لا؟ طبعا ده فيه فلاف كبير جدا بين اهل العلم ماشي هو ليس فاعل الكفر بكافر مطلقا زي ما اخونا من راجل حتى قال الكلام ده وانا بشرح انا بضطر ان اقامه الحجه لو تفتكره وانا قلت له احنا مش بنتكلم على الشخص بنتكلم على الحكم الحكم ان ده كفر بس هل الفاعل كافر ولا لا ده حسب بلوغ الحجه تمام يعني هل مبارك بلغته الحجه فهو كافر ولا لا مش انا اصلا ابوظه علم جهه اجنبيه يعني ايه مضبوط علم جهه اجنبيه هو هل يعني ايه مضغوط عليه يعني هو البلد دي بلد مسلم ولا بلد مش مسلم هو مش قادر يحكمها بالشرايع يمشي ويجيب غيره يقول والله يا جماعه انا مش قادر هو بعدين بغض النظر حتى لو هو مش قادر او حتى لو مضغوط بغض النظر عن هذه المساله يعني هو دي المساله دي كلها يعني السؤال انت بتساله ده وللاخته برضه المطالحه تساله ده بيتكلم على حكم العين اللي هو فلان بعينه كافر ولا مسلم تمام لكن اللي انا عايز اقوله وده المهم جدا اللي عايزكم تفهموه الموضوع لا يتعلق بشخص لك هنتكلم على سيستم نفسه عن نظام هل هذا نظام شرعي النظام كفري لانه لو نظام شرعي هيبقى له فعلا الكلام الناس تقوله ان ده بقى بوليه امر شرعي وده له حق صنع وغطاعة ولا يجوز الخروج عليه وما الى ذلك طيب لما نقول ده نظام كفري قولا واحدا وده نظام طاغوتي وده حكم بغير ما انزل الله يبقى اذا ليس له سمع ولا طاعه ولا ولي امر ولا اي شيء من هذا القبيل خالص يعني مفيش حاجه اسمها ولي امر يحكم بغير ما انزل الله هو اصلا بنقطه اخرى يعني انتوا جربتونا النقطه اصلا هي بره الموضوع بس هي مهمه اقولها لكم المره ما هي ولايه الامر ما هي ولايه الامر كويس افتح اي كتاب من كتب السياسه الشرعيه اي كتاب من كتب السياسه الشرعيه قبل ما اقام فيكم الصلاه وقبل الحكم قبل كل شيء هتلاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطيع ولو تامر خد بالك كل كلمه بحالها ليها فايده ولو تامر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله يبقى في اربع نقط هناخد بالك منها عبد تامر دي واحد عبد اثنين عفشاي ثلاثه اربعه يقودهم بكتاب الله هذا الحديث علمنا ان هناك واجبات اذا سقطت ظل ولي الامر ولي امر وهناك ركن ركين زي ركن الصلاه كده اذا سقط بطلت الولايه ايه هي الواجبات ايه هو الركن الواجبات تامر ما فيش حاجه اسمها تامر اصلا الاصل ان هو يختار بالشوره او بالمبايعه او ما الى ذلك لكن هو تامر غصب عننا ماشي مش مشكله هو يقسم لكن الولايه صحيحه عبد ما فيش حاجه اسمها عبد اصلا يبقى ولي امر ده المفروض من شروط الولايه الحريه لكن هو لو تامر وعبد برده مش مشكله اسمع واطيه حاجه شيء ده اصلا لابد ان يكون قرشي خليفه المسلمين لابد ان يكون قرشي ولكن لو عربي برده مش مشكله تماما ايه الرابعه وهي هي الركن بقى يقودكم بكتاب الله لو وجدت القياده بكتاب الله مع انه عبد وحبشي وتامر ماشي اسمعوا واطيع لكن لو انتفى الركن الرقين ركن الامامه فهو الحكم والقياده بكتاب الله لم تكن هناك ولايه افتح اي كتاب من كتب الفقه الشرعي كده ودور ما هي الولايه هتلاقيهم بيقولوا الولايه هي عقد بين الشعب او عموم المسلمين وبين الحاكم على طب اذا كان ركن العقد مش موجود انت لو دارسين فقه يعني معاملات هتفهموا يعني ايه ركن العقد ركن العقد يعني ايه يعني ينفع واحد يتجوز واحده بشرط عدم الدخول بها هل ده صح هل يبقى العقد ده جائز ان واحد يتجوز واحده بشرط عدم الدخول هيبقى عقد باطل مالوش لا يترطب على اي شيء من اثاره تمام هل يصح ان واحد يبيع لك سلعه موبايل مثلا او حاجه بشرط عدم التملك انا ببيع لك بس متبقاش ملكك تبقى ملك انا يبقى عقد باطل ملوش اي قيمه شرعيا تماما لانه تنافى الشرط مع اصل العقد مع ركن العقد اصلا هل ينفع حق شعب يبايع حاكم على الحكم غير ما انزل الله على القيادة بالدستور والقانون هو ده بينافي أصل العقد أساسا عقد باطل ابتداء ما ليش أي قيم أساسا ليس بعقد أساسا فهذا عقد لا يتركب عليه أي شيء من أساسي فهو عقد كأن لم يكن طيب هنأتي بقى النقطة أخرى هتصار في أذهب الناس طب هو مش عقد وده مش شرق وده نظام طغوطي كفري طيب لماذا لا نخرج عليه لا هنقول بقى هنا الخروج مساله اخرى الخروج والتكفير غير ان احنا بنقول اندمش ولايه امر شرعي لا حصن برق ولايه امر شرعي ولا هيجي حتى يحكم بغير ما ينظله ولايه امر شرع حتى لو ادانا خريات وحتى لو ادانا ولو ادانا طالما لم يحكم بالشرع ليس بوليه امر شرعي امال ايه المشكله بقى هنا وايه موضوع التكفير والخروج التكفير اولا يبد له من اقامه الحكم تمام ده رقم 1 طيب النقطه الثانيه وهي الاهم وهي اللي كاننا احنا لان تكثير ده بينه وبين ربنا يعني هو هيحاسب عليك في الاخره لكن المهم لينا احنا كشعب هل يجوز الخروج لا الخروج لا يجوز الا عند غلبه المصلحه يعني عند غلبه المصلحه يعني ساعه ما يبقى فعلا لن يراد قطر الدنم باساتها او سيكون الغلبه للمسلمين لكن النهارده انت لو خرج النهارده للمسلمين والدعاه والاسلاميين كلهم اخوانه سلفيين وانصار سنة وكل الناس خرجوا وقالوا يا جماعة احنا ناخد احنا القيادة هل يستطوع ان يحكموا هل ستستكر لهم البلد هل لم تتدخل القوى الخارجية هل النصارى هل يسكدوا كل هذه الامور وبعد نقول بالك ان القدرة والعجز مهمة جدا لا اقامت الحجة مش معناها ان يكون الكفر بلسانه ولكن معنى اقامت الحجة يعني تقام عليه الحجة حد يقعد معاه او تصل للحجة بحيث يفهم إن الحكم بما أنزل الله فرض ومخالفتها كفر فإن أصر على الحكم غير ما أنزله فوقاته بيقول في ناس بتقول إنه هو لما حكم لما يشترط على نفسه أنه هيحكم بالشرع يبقى لا يلام على عادة الحكمية بالشرع أنا مقتنع بس بقول حضرتك أسلت ماشي ما أنا بقول لك هو أصلا قونه لم يشترط على نفسه إنه هيحكم بالشرع ده معناه أنه مفيش عقد ولاية بينه وجه ده معناه مباشرة عن كده يعني. لو حكمنا واحد اخر بدستور وضعي نسكت ايضا نعم نسكت ليه نعم نسكت اللي غلبت المفسده لو كلمني ما احنا هنختار الرئيس الجديد واللي هننتخبه طبقا مش للشرعيه يعني هو اللي شرعي ونقول له مش شرعي لان الاثنين مش هيبقوا شرعيين لكن احنا هن... هنختار ايهما اقل كفرا واي مش حاسس مبايع على شخص غير من انزال الله والا تغفر انت كمان يعني ايه ينهض في الرؤى الجديده واخدوا بالكم منها مهمه جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكه في العهد المكي هل كانت مكه تحكم بالشرع ام تفكم بكفر قالوا بس معايا بلاش تفاصيل دغدقه قوي دي خليكم بس معانا دلوقتي مكه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكه دي مكان تحكم مكه بالشرع والاسلام ام بالكفر هتقولوا انت. فين بيت الناس احنا هنقول اهو بس ركزي معي عشان تفهمين انا قصب ايه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانت تحكم بالشرع ام بالكفر بالكفر صح? طيب لماذا امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بالهجرة الى الحبشة وهي ايضا تحكم بالشرع ام بالكفر قبل طبعا اسلام ايه النجاشي امروهم ان تحكم بكفر ايضا امروهم ان ذهبوا الى دوله تحكم بالكفر ايضا يبقى اذا عايزين بس انا بضرب المثال ده ليه عشان افهمكم اوصل لكم فكره ان مش معنى ان لا ما كانوش هيكونوا في دوله اسلاميه هم كانوا رايحين ليثروا بعبادتهم الى الله عز وجل واللي يستطيع ان يقيموا الصلاه والزكاه وفرضهم وكل ما امروا به من الطاعات في ظل كافر لكنه عادل كان وقتها لم يكن اسلم بعد فهو كان حاكم كافر لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يظلم من ده واحد اه انا بقول لكم الكلام ده ليه عشان ما حدش يقول طب ايه الفايدة بقى من المشاركة السياسية في الوقت احنا نخش الانتخابات بتاعة الرئاسة القادمة وايه الفايدة من الكلام ده كله طالما كده كده ده كفر وده كفر لا. فيه ذرء مهم جدا والحبشة كانت كفر بس مكة كانت كفر ظالم كفر جائر بيحارب المسلمين و بيقتل المستضعفين و بيضيق على الدعوة لكن كفر النجاشي قبل اسلامه كان كفر ايه؟ كان كفر عادل كان بيترك الانسان يعبد ربنا كما يشاء ما كانش فيه ظلم ما كانش فيه جور كان لا يظلم عنده احد تمام يبقى ده فعلا زي ما كنا الراجل بيقول ده اقل ضرريه اقل ضررين ما هم كانوا في دوله كافره تحارب الاسلام او في دوله ايضا كثيره لكنها تحارب الاسلام فاحنا يعني اللي بنهدفه في هذه المرحله القادمه وبنرجو من الله يعني واحنا نفسنا نحكم بالشرع بس دلوقتي ما فيش سبيل قدامنا دلوقتي حاجه زي كده اللي احنا نفسنا فيه الوقت حاليا ان احنا نوصل الى كفر ككفر النجاشي ده طبعا لن نرضى دي ولكن هنقول لو وصلنا لهذا الحكم يبقى احنا ايزا في مرحلة هنقدر نصدع فيها في الدعوة الى الله عز وجل ونقدر ننتشر في البلاد ونقدر نعمل دعوة في البلاد زي ما احنا هايزين خالص والناس مش تخوش المعتقلات ولا هتعذب ولا هتكبر على السجود لسورة حسن مبارك زي ما كان بيحصل ولا الكلام ده كله وقتها هتهيئ البلاد للحكم بالشرح تمام يا شباب؟ طيب احنا لو لو في طريق امامنا واضح لان تحكم شريعه الله عز وجل في البلاد ما تاخر احد لكن في حاجه اسمها قدره وعجز يعني ايه الله عز وجل في كتابه اسقط الجهاد امتى لو انت اقل من نصف الاعداء في العدد والعده صح عارفين الكلام ده ومش عارفين مش ربنا سبحانه وتعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف ان يكن منكم 100 100 صادره يغلبوا 200 صح كده يبقى ال100 قصاد 200 لما يكون 100 قصاد 200 يبقى الجهاز فرض اقل من 100 قصاد 200 يبقى جاز هل الملتزمون في مصر او اهل السنه في مصر او عموما الاسلاميون في مصر اللي جايين يريدون تحكيم الشريعه هم نص مصر في العدد والعده والعتاد لن تجد تمام يبقى اذا الدخول في هذا الصدام بما سيصل لا شيء الحلقه الاخر بصدام ممكن يبقى مسلح لو حصل قبل كده وتصفية جسدية للدعاء لله عز وجل ولمن يريدونها تحكيم الشريعة وتظل البلاد في عشرين أو تلاتين سنة أخرى في عصور الظلام فأحنا الوقتي يعني أنا أريد أن أقول لكم أننا الوقتي في المرحلة قريبة جدا من مرحلة كنا فيها سنة تمانين سنة ألف وتسعمائة وتمانين اللي إحنا فيه الوقت في مصر عامل ذا أيام ألف وتسعمائة وتمانين فضل سبحانه وتعالى كنا وما زلنا نتكلم في هذه القضيه من سنين هو نزل المشايخ والعلماء يصدعوا بالحق من سنين ودلوقتي الحمد لله افضل يعني الشيخ محمد عبد المقصود حفظه الله كان ولا زال يكفر حسن برك وعلى المنبر هو ظلت طول حياتي يا كل بذلك في ظل عادل مبارك نفسه تمام الشيخ ياسر حفظه الله كان يتكلم في هذه المساله منذ سنين طويل ومشيخ اسكندرية وغيرهم من مشيخ شيخ ابو صحك وغيرهم وتكلموا في هزي القضية السنين العددة تمام اتشاهد من هزي القضية اللي عايزين نقوله يعني إن, الـ الـ ان ان شاء الله يعني اللي نتصوره ونأمله في هزي المرحلة هو انفتاح ابواب الدعوة يعني يا شيخ دكتور حاجم شمان كان له كلمة جميلة كان بيقول يا جماعة احنا مش في مرحلة فتح مك احنا في مرحلة صلح الحدايبي يعني احنا دلوقتي عاملين بالظبط زي مرحله صلح الحديبيه لما النبي صلى الله عليه وسلم عاهد المشركين وهدنهم هذه الهدنه فاعطت ابواب الدعوه منفتحه هو ده اللي بيحصل معانا النهارده بالظبط في مصر النهارده ابواب الدعوه منفتحه في كل مكان طب النهارده مين اللي منعك انك النهارده تنزل الجامعه توقف شاب شاب تكلمه عن شرع الناس سبحانه وتعالى عن التوبه الى الله مين اللي منعك النهارده انك مين اللي منعك النهارده انك تنزل تدي كلمه في المساجد مين اللي منعك النهارده انك تمسكي واحده واحده زميلتك في الجامعه تكلميها او زميلك في السكن او ما الى ذلك مين اللي منعك النهارده انك تدعو الى الله في كل منبر مين مفيش حد منعك مين اللي منعك انك توزع ورق او اسطوانات او غير ذلك مفيش حاجه فربنا يعيننا على انفسنا يا رب فالشاهد يعني عايزين نقولوا ان ان الوقت ابواب الدعوه مفتوحه وهم مستغلينها صح اعضاء الاسلام بيستغلوها النهارده عمرو حمزاوي وغيره وعمالين يدفعوا البلاد عمرو حمزاوي البرادعي ومش عارف الحملات بتاعته وغيرهم عمالين يدفعوا البلاد يدعون الى العلمانيه والا كفر والا الليبراليه فين بقى الدعوه الى الله على فكره الكلام بتاع استشاره ام شيخ الدعوه ده كلام ليس بحقيقي يعني بمعنى ايه كده فعنا موجود على الفيسبوك وموجود فين وكلام زي كده بس بالعكس النهارده انت لما بتيجي تتكلم ناس بجد عايزين يسمعوا وده كلام يعني عن تجربه قبل كده كنا متخيلين ان ايه الناس بقى ايه زعلانين من غزو الصناديق ومش عارف الكلام ده مش موجود على سكره في ارض الواقع طب تنزل النهارده تكلم اي شاب عن التوبه او عن عباده الله عز وجل يسمعك وبعدين ما تكلموش باسم شيخ فلان او شيخ علان وانا مالي وانا المشايخ انا وانا بدعو المشايخ انا بدعو الى الله انا بدعو الى الله واللي مش عايز يدي حاول ترد عليه الشوش كلا غيرك هيرد المهم ازرع في الصحرة في صحرة كبيرة جدا وقت فاضية احنا ليه عملين نتكلم الوقت على الخطة اللي الناس كلها عملت تشكل فيها الناس عندها شبهات طب انا لو مش هقدر ارد عليهم اسيبهم واشوف غيرهم في ناس كتيره جدا محترمه وناس كتير جدا كويسه وناس كتيره جدا ممكن تدعي الى الله عشان ما نعملش حاجه الناس دي لو احنا اجتهدنا عليها هتضاعف عدد الملتزمين في مصر اضعاف مضاعفه في الشهور دي في على المنتدى عندنا منتدى طريق الى الله في حاجه اسمها الانتاج الفني اظن يعني اخوه هنا اللي مش شايفني يعرف انا ما اعرفش النظام بالظبط بس انا اعرف ان عندهم حاجة اسمه انتاج فني وبيعن له استغانات مؤثرة ومقاطع زي من انتاج الموقع اول باول يعني او في مشروع ناشر الهداية اه يا ريت والله هو في حد هنا معانا من فريق اه من اه من الناس بتقول انتاج الفني والحاجات دي يا ريت لو حد هنا معانا منهم يعني اشتاهم بالله كده و وي... اه مفيش حد خالص طيب ماشي لو في حد منهم يعني يا ريت يشد حيله كده و... ويعمل لنا تصاميم جديده ويعمل آه... لنا ستايلات جديده وحاجات قويه جدا عشان الكلام ده فعلا مهم طب ما تقصد مين منهم ايه المشكله انت مشرفهم لا حول ولا قوه الا بالله ال اللي عايز الاخت مسلمه بتقول اللي عايز اكون منهم طب ما تبقي منهم انضمي شوفي بينضموا ازاي وخشي على طول اه ماشي ده موضوع ثاني بقى ال اه اهم شيء اهم شيء فعلا هو العزم البدايه فعليا وربنا سبحانه بيفتح فعلا ده كلام مهم جدا لابد ان احنا نبدا فعلا نعمل على خدمه الاسلام ده ما كفءا لنا قوي جدا ظهرت فيه قوه كل انسان على حقيقتها فعلا والله يعني ما شاء الله لا انا مش عايز افتحكم ابتدوا التحكيم الشريعه فقط انا عايزك تدعو الناس الى شرع الله كله ادعوهم الالتزام وهو لما هيلتزم هيعرف ان شرع الله ملزم يعني دي نقطه هيعرفها لما يخش يعني انا مش هدف فقط انه يعرف ان تحكم الشريعة فرض وهو كده كده لا بيده حاجة في تحكم الشريعة ولا كده كده ساب المعاص اللي هو بيعملها لا هو ده اعتقاد فعلا مهم ان انا اصله عند الناس وده مهم جدا بس مش هو الوحده انا فعلا اوصل النقطة دي ماشي بس انا مش دي اللي انا بادعو الناس يا فقط انا عايز ادعو له الشريعة كله سيبك من اللي خايف ما تفكرش فيه بس انا عايز اقول لك ان المشايخ عارثة يعني انا اه قط قريب في مكان ما يعني وكان فيه شيخ من المشايخ موجود ف يعني موضوع مش سري يعني كان الشيخ كان دكتور حازم موجود وكان الشيخ ياسر بورهام موجود وغيره المشايخ فدكتور حازم قال للشيخ ياسر بسأله يعني بيقول بيقول يا شيخنا في ناس من الاخوة فكرة ان احنا في مرحلة بناس على تطبق الشريعة فبالتالي عمال يفكر في الأحزاب والسياسة وعلى السنة إحنا خلاص بقى نكون من دول الإسلامية فالشيخ رضي طبعا قال كلام ده كلام غلط جدا وده فهم غير منضبط تماما لكن إحنا الآن في مرحلة بنماهد لتحكم الشريعة بعد عشر أو عشرين أو تلاتين سنة قدام ده أقصى ما نستطيع إن إحنا نماهد إن بعد فترة الشعر للشريعة ولا لا يختار الشريعة انا عايز اقولك بس نقطة مهمة جدا ان احنا عندنا اا رؤية واضحة الا وهي ان احنا نريد شيئين مهمة جدا نريد نقطتين في غاية في الخطور النقطة الاولى هي تهيئة عموم المسلمين لقبول الاسلام كمان نهاج حياة في كل حاجة انه يلتزم بشارع لا اجمالا ده رقم واحد رقم اتنين تربية الملتزمين على الاسلام الحقيقي تربية علمية عقائدية فكرية ايمانية دعوية في كل نواحي هذه الجواند الايمانية والاسلامية عموما بحيث يبقى عندنا نموذج قوي اما اجي انا لأ ادعو الناس غير الملتزمين يخشوا الانتظام يلاقي الملتزمين دول كاملين في هذه الاشياء يتنسخ منه تبقى احد زي بالزبط كده اما يخش لقى الملتزمين دول عندهم قوى علمية وقوى عقائدية وقوى دعوية وقوى ايمانية هو يطلع زيهم بالزبط فاذا اذا ما بقول لك عندنا مهمتين غاية في الخطور مهمة الدعوة العامة لعموم المسلمين وتهيئتهم لقبول الشريعة والاسلام عموما كما نهاك الحياة والنقطة التانية تربية الملتزمين اشد ما يقول يعني اللهم استعان هي التربيه عموما يعني مهمه جدا لكن انا عايز اقول لك اقول لك ان التربيه اساسها الفرد ان الفرد يجتهد مش شرط على ايد المشايخ لو ما لقيتش المشايخ اتعلم اتعلم بدروسهم اتعلم عن طريق شرايطهم عن كتبهم ما تقفش لو وجدتهم واتصال مباشر كويس جدا ما قدرتش توصل عندك الكتب وعندك الشرايط ما تقفش انطلق وخذ الدين بقوه قال الله زليها يحيى خذ الكتاب بقوه هيبقى قوي في دين ربنا سبحانه وتعالى ناخذ هذا الدين بقوه احنا فعلا في مرحله مفاصله حقيقيه وكل واحد بيبني حياته العلمانين بيبنوا حياتهم الليبراليين بيبنوا حياتهم الناس اللي مش فاهمه حاجه باينه حياتها والناس اللي فاهمه كل حاجه باينه حياتها الاسلاميين بمختلف اطيافهم بنوا على حقيقتهم وقوتهم الضاربه في الشارع النهارده الناس كلها عرفت بعد الثلاثه الدستوريه ان الاسلاميين مسيطرين على الشارع المصري فهم دلوقتي بداوا ينزلوا الشوارع بدا امر خالد ينزل ندوات في الجامعه في مكتبه اسكندريه كان مع صبحي صالح مع جمال سلطان ومع صبحي صالح بكره ومع غيره بعده بدا البراده يعمل حملات بدا امر خالد ينزل للناس بدا غيره غيره غيره الناس دي عماله تنزل الارض من جديد ثابتها بقى من خلاص من توك شو وثابتها من البرامج ونازله في الارض الارض اللي هي بتاعتنا دلوقتي هم نازلوا لنا على ارضنا يا ترى احنا هنسيبهم ولا هنقعد بقى كل واحد يقول لك قلبي وكبدي ومش عارف كلام زي كده ولا هننزل نشتغل ونجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ونجاهد في اعلاء كلمه الله اذا كون كلمه الله العليا وكلمته من دون السفلى هنعمل ايه ده المحك الحقيقي هي مش فايصل ولا حاجة حقيقة يعني فيه ناس تعلمت بدون وجود مشايخ مطلقا وتعلمت وهي لوحدها وربين سبحانه تعالى بعد كيه من عليها بتصالب المشايخ وفتح له فالشاهد اللي عايزين نقوله احنا الوقت في محاقة حقيقة انتو كناس ليكوا دور السلام عليكم وبركاته معلش انا طولت عليكم النهارده وما خدناش حاجه في الموضوع بس مش مشكله ان شاء الله تتعوض يعني بس اللي عايز اقوله ان زي ما قلت لكم كده ان شاء الله اجتهدوا ادعوا على قد ما تقدروا الايام الجايه دي ايام مهمه جدا لان احنا دلوقتي مثلا الشهر الجاي ده او اكتر دي شهور امتحانات الناس اصلا بطبيعتها بتعود فيها الله سبحانه وتعالى اللي ما بيصليش بيصلي واللي كان بيعمل حاجه حرام بيحاول يبطلها بيبقوا خايفين من الله عز وجل ففرصة ان احنا في هذه الوضع نبدأ من ادي ورقات دعوية فيه ورقة معمولة اسمها الامتحان تسرر موجودة على الموقع اظنه فيه استوانات معمولة على الحاجات دي وفيه شرائط حاول توزعه قدر الامكان حاول تعمل دفعتك مثلا لو الف وعارف انها تمتحن يوم كذا تعمل الف المسخة من الورقة دي وتنزل توزعها يوم من الامتحان الصبح او تجيب حد تاني وزعها لو انت مش فاضي او حد توزعه هما تضايم الامتحان مش مشكلة المهم ان ا نوصل للناس دي كلها في هذه الفتره بحيث ان شاء الله في هذه الشهور القادمه من هنا لرمضان نكون هيئنا الناس كلها لشرف الله سبحانه وتعالى وفي رمضان تكون الضربه الكاسحه باذن الله سبحانه وتعالى اللي هننغزو فيها مصر كلها في شرقه وغربها وتكافتها وكل مكان بحيث ان شاء الله بعد مساله بعد رمضان هتبدا الانتخابات لو احنا هيئنا الشعب لقبول الاسلاميين في كل هذه الفتره هنيجي على انتخابات الشعب هيختار الاسلاميين هيتواقضع دستور اسلامي اكتر من اللي فات ان شاء الله بعد كده هتبقى ابواب الدعوة مفتوحة اكتر وهيبقى فيه شرعية اكتر الاسلاميين الورقة اسمها اللي متحنت تصرب بالنسبة لاخوات المنتقدات يعني ربنا سبحانه عليه ثبتهم بس هل فعلا القرار ده تأكدته من صحته لان فيه ناس قالت الشيخ صفوة حجازي قال ان ده كذب مش حقيقي هل فعلا الكلام ده حقيقي هو تقال سالة عالجرائب بس الشيخ صفوات حجازي قال ان كلام ده الاعلام افتعلوا لكن لم يخرج من المحكمة دستورية العليا شئب زالد اه المحكمة الادارية العليا دي الشيخ اه الشيخ صبحي حجازي قال ان هي لم تقل شيء من ذلك ماشي هو عموما يعني انا مش عارف بالظبط بس هو لو يعني الحكم صدر فعلا طيب عموما هو لو الحكم صدر احنا عندنا حاجتين لابد نعملهم يعني طبعا اولا واخيرا هو ال التجاء الى الله سبحانه وتعالى ناديه الغم يعني ثم بعد ذلك من باب الاسباب يعني اولا أه يعني في في بعض الجامعات الاخوه جزاهم الله خيرا لما طلع قرار ده السنه اللي فاتت وقفوا ومنعوا الناس كلها من دخول الامتحان المنتقبات وغير المنتقبات والولاد والبنات وقفوا على باب اللجنه ومنعوا الناس كلها لحد ما اكبروا الكليه انها تدخل الناس كلها دخلت المنتقبات قبل غير المنتقبات ودخلوا وعملوا لجنه خاصه وامتحانوا لوحدهم تمام فيعني في قفل الاخوة في كل مكان في كل كليه يحاولوا فعلا يقفوا وقفة رجالة يقفلوا حاجة ده رقم واحد رقم اثنين الاخوات تحاول برضو انها تعمل اي حيال زي ما شفتو الاخت اللي حطت ماسكة على وشها ديت عشان تخش كويس ما لو الاخوات يعرفوا لنظام وقفة هي النظام وقفة ايه المشكلة الموضوع ان ايه الاخت اللي حطت ماسك على وشها دي ال تحت النقاب ورفعت النقاب ودفعت بالماسك لو تعرف تعملوا حاجة زيدي برضو سبقى زي كل سالتة شي خاسر اه حافظاه الله يعني كان دي رأيه ان اه ال... اه ال... اه شي خاسر كان رأيه ان الاخت لو اجبرت تدخل برضو لان هم يريدون من هاذ هز... من هاذ هز... هذا القرار منع المنتقدات مش من دخول امتحان منعهم من الدراسه لانهم هم القوه الضاربه الحقيقيه للدعوه في الجامعه يعني ترفع نقابه وتخش مفيش مشكله عندنا في المنصوره كان الاخوات عملوا حاجه كويسه يعني دخلوا و يعني اكبروا اللجنه انهم يعملوا لهم ما احنا هنعمل ايه يعني هو ذل فعلا بس ما هو صحيح هو عمتا يعني الأخوات هنا في المنصورة كان عملوا حاجة حل واسط جميل جدا إن هما كانوا أكبروا اللجنة إن هما يعملوا لهم صف كده الكارسة اللي هي بتاعة التخة بتاعة الامتحان دي يحطها جنب الحيطة ويخلوا الشوم للحيطة ويمتحنوا طيب يعني هو طيب عموما هو زي ما بقول لكم كده رقم 1 ان الاخوه والاخوات يقفوا وقفه ايه رجاله ويمنعوا وجود هذا الامر رقم 2 الحيا من التمامه وغيره رقم 3 قلت لكم فتوى الشيخ ياسر اللي قالها يعني تمام ده يعني عند خلاص بقى يعني ده اخر شيء بس مش عايزين نوصل له ان شاء الله مش هنوصل له باذن الله تمام يا شباب لابد اولا من الواف ثانيا الحيل لو بقى الموضوع يعني وصل للدرجه دي خلاص بقى ما بيديش حيل يعني ما يا شباب وان شاء الله يعني احنا في انتظار يعني فتوى المجلس في هذا الامر وربنا ييسر ان نعرف كلامهم قريب يعني حد عنده حاجه عايز يقولها ولا حاجه طيب ان شاء الله بقى خلينا المره الجايه لان احنا يعني الوقت طالب بينا جدا المره دي فان شاء الله المره الجايه بقى ان شاء الله نكمل ان شاء الله باذن الله جزاكم الله خير وسم شيء كثير الحمد لله رب العالمين ان شاء الله ميعادنا يوم السبت الساعه 9 باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك الله لا نستغفر ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته